ل ف ض ي ل ا ل د ك ت و م ح ا ت ب ا ل ن ا ب ل س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 يا أ ب ت ي إ ن ي أ خ ا ف أ ن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا موسوعه ا ل ن ه ك ا ن ب ي ح ف ي و ل ع ت ذ ل ك م و م ا تدعون من دون من ا ل ل ه وأدعو ربي ع س ى أ ل ا أكون بدعاء ر ب ي ش ي ه م ا اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إن كان مخلصا وكان رسولا انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور ا ل أ ي م ن وقربناه نجيا ووهبنا له كتاب د ر ي س إ ن ه ك ا ن ص د ي ق ا ً ن ب ي ا ً و ر ف ع ن ا ه م ك ا ن ا ً س ل ي ا م ي ه ومن من م و م ن حملنا مع نوح ومن ذريه إ ب ر ا ه ي م و إ س ر ا ئ ي ل وممن هدينا و ج ت ب ي ن ا إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت الرحمن خ ب ر ا سجدا ت ت ل ى عليهم آ ي ا ت الرحمن خروا سجدا, خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أ ط ا ع و ا ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات و ا ت ب ع ا ل ش ه و ا ت فسوف يلقون غيا I love y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 ث موسوعه ل ن ن ح ض ر ه ن م ج ي النابلسي ن ن ز ع م للعلوم ا ل ا س ل ا م ة ه و ك ف م و ا للذين م س و أ ه النابلسي للعلوم أ ح ا ل ا س ل ا و م ي ا س ي ع ل م و ن من هو شر مكانه واضعف جندا ويزيد الله الذين ا ح ت د و ا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين ماله وولدا اطلع الغيبه اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا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 الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا َ تعجل ََْ عليهم ََِْْ إ ِ ن َّ م َ ا نعد َ لهم َُْ عدا ََ يوم ََْ نحشر َُُْ المتقين ََُّْ الى َ الرحمن ََِّْ وَالْفِرِينَ و س و ق المجرمين إ ل ى جهنم وردا لا يملكون ا ل ش ف ا ع ة إ ل الا إ من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إ د ا ت ك ا د ا ل س م ا ل ف ش ي ل ه الدكتور محمد راتب ل ا ل ن ا ب ل س لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الهدى وكم اهلكنا قبلهم من ق ر ل هل تحسهم من احد او تسمع لهم ركزا